لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك أهم الفس إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصطحوا فإن الله غفور ورخي آتان الآتان فيما أحكام كثيرة مهمة جدا في هذا الباب بقولي والذين أرمونا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلبة. قال فيها الدلالة واضحة جدا على مسألة القصف وأن القصف أمر جلل لذلك عند الله جداً كبيراً من الكبائر وله حد حده الشرع قال ولدين أرمونا المحصنات ثم لم يأتي بأربعة قلنا الإحصان في مسألة القصف يشتغط له شروط أربعة الحرية والإسلام والعفة ان يكون مما يستطيع الوجب جلل عظيم الخوض في الاعراض امر جلل عظيم ذلك قال العلماء تحذرون ايامها تحذيره في هذا الباب واختلفوا من مسألة مهمة مسألة التعريب أن يكون قصرا أم لا وانت تنظر أن الله جلت جعل لها حدا ووسمه بالفزق وأهضر شهادته وأهضر شهادته قال والدينا يرمونا المحصنات وتكلمنا عن الإحصان أمس وشروطه وشروطه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والعدد هنا مطلوب ثم يأتي بأربعة شهداء وهذه الشهادة لابد يشترك فيها شروط هذه الشهادة ليعتذبها الشرط الأول العدد توفر العدد يعني لابد أن يكون أربعة بالتمام الشرط الثاني أن يكون عدولا لأن الله ممن ترضون من الشهداء ولا يفتضى بي إلا أن يكون عدلا وقال وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإن لم يكن الأربعة شهداء ولا او او كان الاربعه شهداء لكنهم لم يكونوا عدولا لا يقبل والقاذف يجلب واذا شهد على احد وجب عليهم ان يفصلوا قوله الرؤيا راه يجامع و... و... ولا بد أن يصب الفرج بالفرج حتى يقام عليه الـ الـ الـ الحد والتعريض بالقصف هل هو قصف وأن يقام الحد به أم لا التعريض بالقصف التعريض بالقصف يوجب الحد عند الحنابلة وعند الاحناف عند الحنابلة يا سف والمالكية. ولا يُجِب الحد عند الشفعية والاحناف التعريض يُجِب الحد عند الحنابلة وعند المالكية وهذا للأصول أصول المذهب عندهم التفصيل العام على مساله نعم فحدث فالتع... التعريف يوجب الحد عند المالكيه والحنابلة وذلك ان شاء عند المالكيه والحنابلة في اصولهم في مساله سد الذرائع اسمها ده سرت الزريعه وين ده رحناب لا يوجب الحج ان التعريض لا يوجب لا يوجب الحد. ولأن الله علق الاحكام على التصريح نعم فإذا قذف العد كان حد ونصف حد الحر أربعون الأوزاع قال لا فرق بينهما الحد ثمانون والحق نوم أربعون ولأن التشريخ جاء في كتاب الله جل في علاه أما قذف المجنون فلا يحد لأنه ليس ليس من المكلفين الليس قال يحد يحد أن هذه أعراض وكلام الليس كان حفاظا عن أعراض مبالغة وأما مالك فقال يحد قاذب الصبي التي يجامع مثلها يجامع مثلها ولا يحد قاذب الصبي والحق ما قاله الشفعية والأحناف لا حد على من لم يبلغ لا حد على من لم يبلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون, عن المجنون حتى يفيد حتى وعن النائم حتى استوصف وعن الطبي حتى احكام فالمجنون طبي لا حد عليهما وإن فرعنا لهذا التقصير فلو قذف رجل جماعة بكلمة واحدة فهل يتعدد الحد عليه أم هو حد واحد ما يحدث في كلام الناس يقولون يأتون بقرية معينة ما يسمونها فيقولون أهل آدي كذا فيكون هنا تضاقع في أهل القرية جميعا فهل يكون الحد على كل واحد على حدة أم يكون عليه حد واحد والله عليه حد واحد وايضا رويان احمد عليه حد واحد إلا إذا أفرأت الواحد بكلمة فيكون عليه الحد لكل واحد يبقى فرعون عن هذا التأثير ايضا بان حق الادمين اي حق القصر وحق الادمين يصح ان يبرأ منه ويعفع عنه وابحني فقال الله وقال وحق لله جد في علامه والحق انه حق الادمين ولا يستفى منه الا بمطالبة المخزون والمعنى ان وليه الامر لا يفتدعوا بالعقوبة الا اذا طالب المفضوط ذلك طبعا هو مستندهم لذلك كل حدود الاتقامة من هذا الباب كان, كان بالمطالبة والذين أمرنا ولا تخبر لهم شهاده ابدا الذين يقرط الذين هرمون رسلعت رميات وباء الشعادات وجدون سعادة ولا تقفر لهم شهادة أبدا سقطت شهادة وأولئك هم, هم ما رأي إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا بعد ذلك واضطعف إن الله وقل رحيم أي إلا الذين تابوا من القسر كما قال مع الفاتحة واصلحوا فاداروا التوبه واصلحوا بالثناء على من صدقوا ثناء حسنا ولو عمل خيرات وهبها لهم علماء الفقهاء في تعالى الا الذين تابوا هؤلاء او هذا الاسماء يرجع الى جميع الجمع المتعاطفات ام لا بان الله اوجب شيئا فان الله غفور رحيم يعني لا يقام عليه من حد ولا يادة او, أو قد بعد اعقامة حد هذا الكلام المصال الذين يتاهم اذلك اصبح فان إلا الذين تابوا الأحناف قالوا رجعت لآخر مزبوط إلا الذين تابوا تابوا يعني من الفسك وينزى عنه مثل لكن لا يغفض لهم ممت. إلا الذين زابوا ذلك وصعف يتضاع غفور الرحيم إذن تسقط عنهم ويسقط عنهم الفيسطة فيسقطوا حج القص تسقطوا لذلك في نتام مأذلك وأصعب إن الله غفور ورحيم كما قلنا أنه يعود إلى جميع المتعاطفات لذلك قالوا, قالوا بالنفس وأما الأحناف قالوا يعود إلى الفيس فقط وأما الشهادة فلا تقبل أبدا أبدا وهذا قال الحسن الشريح أبراهيم فهذا تضع كلامها لكو بوكلم أصحاب الوأس. إذن على هذا القول انقطع الكلام عند أبدًا أما القول أول الثاني يرجع إلى الجميع وهذا الأصح وهذا الصحيح وصوليًا بأنه بقول إن الله غفور ورحيم على الاستثاثاء يرجع إلى جميع الجمل المتعاطبون يرجع إلى جميع الجمل المتعاطبون ناصب عند هذه المسألة القوائل المصبقة كل المسلم على المسلم حرام ماله ده عرضه الشرع حاكم الشرع حاكم لما يرمي زيت عمرا ويرمي عمر زيدا كل لابد ان يقال له اين البيّنة تلات تربع الذي يحدث هو هذا هو واحد ينقرن واحد والثاني يتكلم عن الثاني ويقبل ويسمع وكلاهما جاهل وكلاهما وكلاهما مشترف في ليس فسبحان الله تلات تربع تلات لا دا ألف في والمشكلة مش على الصغار المشكلة على الكبار المشكلة ليست على الصغار المشكلة على الكبار يعني أين تعلموا الشر وأين اتقان الشر وأين ضابط الشر اللي يعملون به يعني نسكت لأننا لو تكلمنا ستكون المسألة فعيقة يعني يعني هذا الذي يجعل يجعلنا نقول يتصدر من له الفراخة واتقان العلم هذا الذي لا بد ان يكون وعراض المستهينا ليست تلهيه والخوض في العرض في العرض ذاته <تصفيق> نعم هو القذف خلاص اذا قمت ذلك في قاض افاتح يفتخ كل مساله والمساله على الديانه اي واحد بيدعي فرعا ويدعي مدينا ربنا جل في علا بيضعوا في موطن استهاده عشان يعرف دينه اعرف طالبا للعلم اتاه من اتاه بقوة وجبروت يقلل من شأن احد يعرفه فهذا استاذه شيخه ومعلمه عالمه ويقلل من شأنه تقليلا عجيبا هو في داخلات نفسي يسمع لانه ما عنده قوة يا رب ويقول تعلم ربي ان كل هذا الكلام باطل واستيقن انه باطل ولو كان حقا فهو باطل. فده ما خرج منه فهو باطل لم تتغفر فيه الشروط ولذلك كنت العالم النبي لما يقال انتبه وضع الله شروطا في الملق والمستقبل فكون على الجدة لهذا الباب فسبحان الله هذه مسألة من الهمية بمكان أفعدة أبسانية المغتاب فاشل نعم ده ان المغتاب يصل يصل بغيبته القص ايضا وهو لا ادري المغتاب فاشل لانه في الحالتين سيقع سيقع يتكلم اولا في الطعام والشراب ثم يتكلم في مساله آآ آآ الصدق والكذب ثم يتكلم ياتي الى مساله متعلق وقلنا بأن الغيبة ان كانت من طبع الإنسان فهو فاسق، فاقت العدالة ولا يقال أن يعني المتجسس المتكلم فاسق فاسق من وجهي المتجسس المتكلم فاسق من وجهي فاسق بالتجسس وفاسق بالتكلم وجوب التعديل بالتوبة وجوب التعديل بالتوبة بعد لو فيها سيئلة فضلوا حتى ندخل على السنن